حجر جنب الحجر والموت وقت واستعر والحرب تقرع بالطبور راياتنا خلف الرسول وهتافنا يوم الظفر عمر عمر, عمر عمر عمر عمر عمر عمر يا شام يرضى المكرمات والمعجزان والباقيات الصالحات الموت ما ينسى حدا والذل مر من الردى وانتم هل المجد التليم واجدادكم ابن الولي وابو عبيده والرشيد غنوا على سوار النصر عمر عمر عمر عمر عمر عمر, عمر صبرا على الحرب الضروس والجنة هالليلة عروس ما تكتب الليلة السعيد بحروف من دم الشهيد وانطور الليلة العبوس بابناء مزدك والمجوز صح قلوب الغافلين النايمين والمجرمين الحالمين ابعز قسرة فاتهر عمر عمر عمر عمر عمر عمر من حمص ودلف والشغور من ريف درعة للثغور للاذقية والحماء والرقة ودين الأسود للرستن وشام العهود والكل شبر في ثراء أرض الخرود أرض الكرام الأنبياء والأصفية أرض الصحابة والملاحم والمديح ومواعد وزول المسيح قيد القهر عمر عمر عمر عمر عمر عمر, عمر. يليوث ججلة والفراد ابن الرجال الخالدين وابن الحرائر والنساء المحصنات الله عجل يسقط هبل يسقط هبل يسقط هبل وانتم لنا رمز ومثل وانتم على النور المبين الثابتين الساجدين بشرى رسول العالمين واهل المعارض مجدوا قدر كسم خبر وانتم على باب النصر صرخاتكم صيحاتكم وانشادكم للي من مجلس الحمل الخبيث ومن حضر عمر عمر